حمق عاد م ا ل هواجر ب ف ت خ ر و الراس داجر ش ا ش ر ة سي ما نربعيل لقد أحش ما ل ف ت ل ل حبنا م ه ي ا ج ر عبيداه ف المواقف هشديدة حلبتي ي ط ن خراسير جحينا بكل ماله الظهر حن خازنا تلا حيماه سفن و ش ل حطب راس طيب م ع ا ل ن ا س وسنافينا ا ر ت ك ل ه جمع خالنا I g o l o v